ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آم من البيت الحرام يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً يَرُدُّ رَبُّهُمْ وَرِقْوَانَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا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 حُ الرمَد عَلَفُمُ الْمَيتَةُ وََّم وَلحمُ الْخزير وَمَاابُهَِّ لِغيرِ اللهِذِه وَْمُن خَانقَ وَْمُن خَانقَةُ وَمَذَةُ وَمُتَغَدَّةُ وَالمنَّ وَمَا أَكَلَّ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَمٍ نُصِبَ وَمَاذُ بِحَ عَلَمٍ نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَذْلَامِ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَ لِ رُّر الرصمَمَغَةٍ غَيْرَ مُتَدَان فِيِ إِسممِ فَإَّ اللهاهَا غَفُور الرَّحيِي يَسَلونَكَمَ فَ أُحَِّلَهُم قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُوا اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أقتان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخافرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانفحوا برؤوسكم, برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاقتهروا وَإِن كُنْتُمْ مُرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَتًََا ممُ صَيدَ قَيبَ فَتَيَن مَّ مُصَيدَ قَيّْبًا فَمْسَحُ بوجُوهِكُم وَأَيدكُم مِنْ مَا يُرُ وَهُ لَدَعَ عَلَكُم مِنْ ورب الذين أقاموا الصلاة وليزم من نعمته وليتم ما نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا يعدلوه واقرموا للتقوى واتقوا الله ان الله قدير بما تعملون وَعَذَو الهُ الذيينَ آممَنُوا وَعمِيدُ الصوَِ حاتِ لَهُم مَّ فيِ غَتُمْ وَأَجَعُ النَّقِي وََّ بِينَكَثَوْ وَكَذَّبُوا بِآياتِنَاأُلَائِكَ أَصحابُ الجحيم.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 إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثا إِصْرَاءَ إِلَى وَابَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمْ تُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا يُكَفِّرَنَّ لَا يُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَن كفر بعد ذلك من فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوح الظن مما ذكرون يَغْرُبُهُ وَلَا تَزَالُ تَقْلَعُ عَلَاقَةً مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا م صََ أَخَناامِيثَاقَم فَنَسُ حَووًا مِم مذُ يَوبِ فَنَزُ حَووَ مِمماَاذُك يَوبِ فَأَوَْنَا بَنَهُ مُ العذاَا وَتَوَل بَو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 مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعطوا عن كثير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 قل يَمْلِكُ مِنَ من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بم مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يطلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباءه قل بل ما يعذبكم بذنوبكم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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَافَةً مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا إِن تَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نذير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 بِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتاكُمْ وَآتاكم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دَخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَذَبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا ظَاهِرُونَ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 قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ مَا لَمْ نَدْخُلْهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا نُقَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنّ لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سمة يتيهون في الأرض فلا تَعْفُ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا قُرْبَانَهُمْ إقَبْ بَاقُر بَه فَتُقُِّلَ مِنْ أَحَبِهِ مَا وَلَمّدَقَبل مِنَآاقَرِ قَالَ لَ أَقَتُ لَ مَكْنَ قَالَئَّ ماَا يَتَقَبل اللهَّهُ مِنَ المُتَّقِي لئن بسطت إلي يدك لفقتلني ما أنا بفاسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تَبُو اَثْمِي وَاِثْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَعَدَ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْغَاسِرِينَ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من نادميل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس ام من قتل نفسا فساد فِى الْأَرْضِ فَتَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوه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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأرض جميعا وَمَن لَّو مَعَهُ لَيَبدَؤوا بِهِ مِن عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِغَارِقِينَ مِنْهَا ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَىٰ التَّوَّابِينَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ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 كَلَّ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ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 يقولون إن أوتيتم هذا فاقذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ آكِلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ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 وَكَأَيِّنْ تَحَكَّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّتِي أُنْزِلَتْ هُدًى وَنُورًا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا بِمَا اسْتَحْفَظُوا كِتَابَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَّ مَا يَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ كَهُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاغة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا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 بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَمْرِقُوا الْقِيَارَاتِ إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفنوك عن بعض ما لله الى فإذ تولوا فعلم انما ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان مكثيرا من الناس فاسق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 عَضُّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَعَالَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرضين يسارعون فيهم يقولون نحشى أن تصيبنا بائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوه فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهاؤلاء الذين أقتموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هَٰذِهِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين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 إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّقَدُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب.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 بالله إلا أن أم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأما أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والقناسير وعبد الضارون أولئك شر مكانا وأطل عن سوائس نَبِيّ ولِاذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ طَغَوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبث ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئث ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بثوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك قغيانا وكثرا وألقينا بينهم العناوة والبغضاء إلى يوم القيامة كُلَّمَا أَنقَلُوا رَأَى الْحَرْبَ أَفْأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ مَا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكِنْ كَذَّبُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلَ مَا هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وما أنزل إليهم يَرُدُّ رَبُّهُمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 قُلْيأَهْلَكِتَادِ لََُّْ ل شيءَيٍ حَ تُقمُ التواتَ وَإادلَدَُّ ل شيءَي حَ تُقم التواتَ وَإادلَ وَلاَاازِ لَ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ مَّاكِثٌ إِلَّا إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَسْعَى عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ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 لَقَدْ آتَىٰ لَنَا مِيثَاقَ مَنِ اسْتَغْلالِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كذبوا فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عبوا وصموا كثير منهم والله بصير بما بِمَا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح فن مريم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 لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّ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 قَدْ هَيَّرَ الرُّسُلَ وَأُمِرُوا الصِّدِّيقَ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُمَيِّزُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اُنْظُرْ أَنَّ مَا يُفْتَكُونَ قُلْ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 قَد ضَلّوا وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَد ضَلّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَقَلُّو عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِثَ مَا كَانُوا يَسْتَعِلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِثَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ مَا فِي عَدَاوَةٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَبِغَنَّ مَن أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ ورهباناً وأنهم لا يستكبرون وإذا فمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق ومعوا ما يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا مَا دَعَتَّنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ مِنَ الْحَقِّ وَنَقَمْ أَن يُضِلَّنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الله إِن فَأَفَبَهُ وَهُ بِمَا قَاالُ جَن مَا قِ تَجرِْي مِ تَحْتِهَاأَنهَا وَقَاالِدِينَ فهَا وَذَلِكَ بَزَاءُ الْمُحتِنين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 لا يؤاخذكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتتم الأيمان فكفاغة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو إزوتهم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَرِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَتَنَبَّهُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُم مُنْتَهُون وَإِذَا أَقِيَرُوا هَوَاءً أَقِيَرُ وَاُذْلُوا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 من الصيد تنالوا أيديكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يقافه بالغير فَأَمَنِيَ عَتَبَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا صَيْدًا وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ وَمَا قَتَلَ مِنَّا نَعَم فَجَزَاءٌ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَّا يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُمْ هدياً بالغ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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي ذَلِكَ ذلك أَنَّ أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسفكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد فألها قوم من قَالُوا لَكُمْ ثُمَّ أَفْدَعُوا بِهَا كَافِرٍ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَهِيرَةٍ وَلَا تَائِبَةٍ وَلَا وَثِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا دِنَّ ولئن الذين كفروا يكثرون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل اثنان ذوى عدل من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 ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتين فإنه على أنهما استحق قائمن فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقَاتِلَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّ إِذًا لَّمَنظَلِ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَبَانَ يُومِ الشَّادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يُقَافُ أَوْ يُقَافُ أَنْ تُردَّ إِيمَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَمَنْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَنَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَنَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ في المهد وكهلا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 وتبرئ الأتمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جدتهم بالبينات فقال الذين كفروا تَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ أم آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا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 تُمُؤْمِنِين قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَقَمَّتْ نُقُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَد قَدَقَتْنا وَنَعْلَمُ أَن قَد قَدَقَتْنا وَنَكُونُ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِين قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَاءً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا مَاعِيدًا تَكُونُ لَنَا مَاعِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا كَيَوْا هُوَ ذُو قُنَّة وَأَنْتَ قَيُّر الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ, عذابا لا أعذبه احدا من العالمين واذا قالوا والله يا عيسى بل بر بما انت قلت ان ما تتخذوني وامي الها من دون الله قالتم بحا كما يكون لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْ تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وان كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني ف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 قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأمهار قالبين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه